وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا انها لظى نزاعه للشوى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 Welle wie de rumbische hede, فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيقمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن إِنَّا خلقناهم مما يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ على أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الْأَجْدَاثِ سراعا كَأَنَّهُمْ إلى نصد يوفضون خاشعة أَبْصَارُهُمْ ترهقهم ذلة